ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما واهم النار بما كانوا يكسبون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 إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي ينشركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها وفريح بها جاءت رياح عاصف و الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون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 أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلله، ما لهم من الله من عاصم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 ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاءكم فزيلنا بينهم وقال شركائهم ما كنتم إيانا تعبدون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 قل مي يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أمي يملك السمع والأبصار ومين يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويخرج من الحي ومن يُدَبِّرُ من فَسَيَقُولُونَ ومين يدبر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 قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُم إِلَّا ظَنَّا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 قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتموا من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله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 وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمْ أَتُمُّ بَرِيءٌ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعرفون بينهم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 ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ حَقُّهُ قُلْ إِا وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ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 ما في الصدور وهدى, وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما تجمعون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 ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره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 ثم قُضُوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجيتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أوتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبنوا لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلاه وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين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 ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قلوا انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم